حزب الآيات لكسر الأعداء وقمع الأشقياء بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فقالوا لنبيه اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَلَا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا نِدِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمِّ الظَّالِمِينَ قَدِيرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقهم عذاب الحريق قويل لا يحتاج إلى معين ألم ترين الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا خَرَّتْنَا إِلَىٰ جَلٍّ قَرِيبٍ ۖ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتقى وَلَا تُظْلَمُونَ فتيلا قحار لمن عصا وطاغا واتل عليهم بابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا قال إنما يتقبل الله المتقين قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله قل أفتخذتم من دونه يولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي العما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قَيُّومٌ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِقُدُرَتِهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَاضِرُ بِمَكْنُونَاتِ الْغَمَائِرِ اللهم إنك غني بعلمك عن إطلاعك على أمور خلقك اللهم إنك غني عن الإعلان اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العليم العدل الحكم اللهم إن فلانا ظلمني وعسى علي وأذاني في كيتا وكيتا ولا يشهد مذلك غيرك أضاه حلمك فتعدى علي ظلما وعدوانا وإفكا ومهتانا وشرا وعصيانا وقد عجزت عنه وجلت قدرتك علي يا من يغضب لغضبه أهل السماوات والأرضين عليك به اللهم إني حكمت إليك في صافي عنه عليك ورفعت ظلامتي إلى حرمك وثقت في كشفها إلى كرمك اللهم خذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تهده اللهم فاخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم خذه أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد اللهم إن أخرت مدته فأحبسه في حبس بلائك حتى لا ينفذ فيه قضاك اللهم إن هذا عدل منك خلقته قويا وخلقتني ضعيفا ولا أقدر عليه إلا بقدرتك اللهم إنا نستعين بك على من ظلمني ونسألك أن تنزل به هلول النقم اللهم كما قطعت حظه من الآخرة اقطع حظه من الدنيا إنك أنت الأعز الأكرم وسلام على نوح في العالمين وسلام على نوح في العالمين وسلام على نوح في العالمين وسلام على جرجس اللهم من أرادنا أو أراد أحبابنا بسوء أو بمكر فنسألك يا مولانا بقدرك المقدسة أن تزلزل أقدامه وأن ترتبأسه عليه اللهم غمه بالبلاء غمّا وطمه بالبلاء طمّا واجعل دائرة السوي عليه وارمه ببنية لا آخر له بها إنك على كل شيء قدير يا ربنا فإننا نرجو خلاصنا من يديه برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين